قوم يعقلون، واختلاف في الليل والنها، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.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 شيئا ولا متخذوا من دون الله ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم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 خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَن تَتَخَذَ إلَهُهُ هَوَىٰ وَأَضَلْهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَطَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُوبِ آبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا قريب فيه ولاكن أكثر الناس لا يعلمون وللله الكسّماءات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون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 فاستكبرتم وكونتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتُم ما ندري م الساعة قلتُم ما ندري م الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بنستيقن